جمعوا جنازة وجنزة بفتح الجيم وكسرها بمعنى واحد وقيل بالفتح اسم للميت صلاة الكسوف خدناه خدنا مش كده وبالكسر اسم لما يحمل عليه النعش نفسه اسمه جنازة بالكسر وبالفتح للميت جنازة وجعلوها للفتح لأن الميت بيبقى فوق والنعش بيبقى تحت فالمفتوح فوق يبقى إيه الميت وبالكسر تحت اللي هو يحمل عليه الميت وهنبغي الإنسان أن يتذكر الموت ونهايته أن يتذكر الموت ونهايته في هذه الأيام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 في الحقيقة أن باب الجنائز وتخسير الميت وتكفينه وهذا الباب ينفرد به الإسلام عن بقية الأديان يعني لن تجد في أي شريعة من الشرائع أمر الجنازة وما يفعل بالميت قبل أن يموت ولا بعد أن يموت ففي الإسلام إذا مات الميت يغسل ويطيب ويوضع في لباس أبيض نظيف اللي هو الكفن ويوضع عليه الحنوط وكأنه يجهز العرس وهو في الحقيقة عرس للمتقين وللمؤمنين فإنه يزف إلى الحور العين في الجنة فهذا يناسب حال التقوى والإيمان فالحكمة من التغسيل وتكفين الميت وتحنيطه بالطيب رغم إن لا يتناسب وضع الطيب مع وضع القبر لأن القبر لن يشمه أحد هو حيبقى في مكان مغلق لن يكفي حتى أن يتحرك الميت فما الحكمة من وضع الطيب فيها هو حكمة غيبية أنه يوضع الطيب له للأمور التي تنتظره في الآخرة والبرزخ والحياة آآ آآ الإنسان لما له كذا حياة حياة في الأول في بطن أمه وبعدين حياة لما يولد وبعدين حياة لما يموت في البرزخ وحياه ربيعة في إيه في الآخرة قال الله عز وجل كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا في أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ف جعل الله عز وجل موتتان وحياتين الموتتان الموت الأولى لما كان نطفة وبعدين موتة أخرى حياة اللي هي حياة في بطن أمه وحياة أخرى اللي هي الحياة الدنيا وحياة في وموت في الحياة الدنيا وبعدين حياة في البرزخ وحياة يوم القيام فكل حياة تختلف عن الأخرى في صفاتها وأحوالها فالحياة في بطن الأم كانت حياة خاصة لا حياة غيبية برضو الطفل داخل أمه يتغذى من الأم لا يتنفس دمه يأخذ الغذاء من أمه وحياته مرتبطة بحياة أمه فإذا ولد تغيرت الحياة تماما أذبح يأكل ويشرب ويعيش ويتنفس ويقوم بذاته فإذا مات ودخل القبر تحولت الحياة مرة أخرى إلى حاجة تانية خالص فالذين ينكرون حياة القبر وحياة البرزخ زي المعتزل أو غيرهم ينكرون عذاب القبر ونعيمون أقول إن هو كما كان في القبر وهو في بطن الأرض كذلك كان في بطن أمه دي حياه ودي حياه فلماذا أثبتتم الحياة داخل بطن الأم ولم تثبتوا الحياة داخل الأرض من أين يتغذى ومن غير ذلك حياة لا يعلمها أحد و. لم يوجد أحد مات فأحياه الله حتى يخبرنا كيف كان يعيش إنما الطفل إحنا لما عرفنا الصنار وعرفنا الطب تطور اطلعنا على شيء من الغيب أطلعنا الله عليه وكان قديما لغاية سنة 1850 قبل اكتشاف الماكروسكوب والصنار والأجهزة ديت كانوا بيعتقدون أن النطفة فيها عيل صغير الحيوان المنوي ده في عائل صغير ولما يخش جوه البويضة العائل ده بيكبر وكان كده وتلاقي الكتب اللي ألفت في الطب قبل سنة 1850 يرسم الحيوان المنوي رأس كده وجوه عائل صغير بعد هذا اكتشفوا ان لا ده هي رأس الحيوان المنوي داخله كروموزوم بيتحد مع كروموزوم الآخر وبيتحول بقى من نطفة الى ايه علقة الى مضغة ولذلك كان علماء الأجنة في الفترة ديت لما أول ما اكتشفوا الصورة ديت دخلوا في الإسلام والشيخ عبد المجيد الزنداني له محاضرة كاملة في كيف دخل علماء الأجنة بعد اكتشاف الميكروسكوب إلى الإسلام لأنهم عرفوا إن, أن الإنسان بيخلق أطوار مش بينمو الفرق بين الطور والنمو إن الطور بيأخذ مراحل مختلفة وأشكال مختلفة في كل فترة زي مثلا كان الأول مضغة كان الأول إيه؟ نطفة نطفة حيوان منوي، بعد 40 يوم بقى علقة قطع دم، وبعد 40 يوم بقى مضغة كالمأكولة لها أشكال وبعد 40 يوم بقى نفخ في الروح فديت إيه؟ صفات تحتاج إلى واحد يعرف تطور الأجنة إنما كانوا قبل كده بيفتكروا أن الجنين عبارة عن إيه؟ طفل صغير بينمو فكان العبارة المناسبة لهذا البحث أن نمو الجنين. فشغب من جد لأنني كان أعطى محاضرة تطور الجنين مش نمو. ففي خلال الفترة طبعا حديثا يعني علماء الأجنة لما بيسمعوا هذا الكلام بيسلموا لأن هو هذا هو التعبير الدقيق للجنين. فترة غيبية لا نعلم عنها شيء أطلعنا الله عز وجل عليها وبرضو البرزخ فترة غيبية لم نطلع عليها. حكم غسل الميت و وكيفيته صلاة الجنازة وأحكام الجنائز الجنائز عبارة عن غسل الميت نعم يصلي طلقين المحتضر ويوجه إلى قبلة دال أفضل النبي صلى الله عليه وسلم قال قبلتكم أحياء وموات رغم إن الحديث في ضعف إلا إنه ده يقول بيقول يعني الأفضل لأنه هو يوجه إلى قبلة بعدما يموت وفي حال الحياة أيضا دال أفضل له الإنسان هو نائم يستحب له أن يستقبل القبلة مثلا وهو يأكل وهو يدعو يستقبل القبلة يعني أمور معينة في حياته يستقبل في القبلة قالوا وأنا الاحتضار كذلك بالقياس يعني إنما فيهاج دليل فإذا مات يسن تغميضه والإسرع بتجهيزه ودفنه حكم غسل الميت وكيفيته وكيفيته حكمه غسل الميت واجب لأمره صلى الله عليه وسلم به كما في قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسده وقصته يعني ايه كسرت رأسه كسرت رأسه ده معناه وقص وقع من على الناقة فانكسرت رأسه وقوله صلى الله عليه وسلم في ابنته زينب رضي الله عنها اغسلنها بثلاثا أو خمسا أو سبعة وهو فرض كفاية إجماعا تغسل الميت فرض كفاية بمعنى أنه لابد من مجموعة من الناس أنها تغسل الميت ولذلك الأفضل للإخوة لو كانوا في القرية أو كده يعملوا دورات في تغسيل الموتى يعني يعلموا الناس كيفية تغسيل الموتى لأن أغلب الناس بيغسلوها بطريقة مخلفة للشرع في كثير من الأحيان كيفية التغسيل ينبغي أن يختار لتغسيل الموتى أو يختار لتغسيل الموتى من هو ثقة عدل عارف أحكام الغسل و.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 تغسيل الآخر فالرجل يغسل زوجته والمرأة تغسل زوجها دعا الأخلاف من أهل العلم والراجح إن هو يجوز لأحد الزوجين أن يغسل الآخر بناء على أن صلة الزوجية ما زالت مرتبطة ولم تنقطع وقال الإمام أبو حنيفة انقطعت صلة الزوجية بعد الموت يعني قال إن في فرقتين فرقة بالموت وفرقة بالحياة فرقة الحياة الطلاق وفرقة الموت اللي هو الإيه؟ الفرقة الموت بالموت. فإذا مات ان انفسخ العقد، فأصبحت فلم تصبح زوجته. وهذا الكلام ليس عليه دليل، بل بالعكس ده هي زوجته في الآخرة بدون عقد جديد ولا حاجة. هو هو اختياره في الدنيا ولذلك اختيار الزوجة أمر من الأمور المصرية. يعني أنت مش بتختار للدنيا بس، أنت بتختار للآخرة. يعني هي لو كانت في الدنيا طيبة هتبقى برضو في الآخرة طيبة وكانت في الدنيا النكادية ودخلة الجنة هتبقى في الآخرة ايه طيبة لأنها دخلة الجنة هتبقى طيبة ولا هتدخل الجنة إلا لإيه طيبون يعني هل تقصد مؤتمر خلي الأسئلة في الآخرة عشان خاطر البحث كله هيخلص هتبصدوا تلاقي المسائل كلها خلص ولكل واحد ولكل من الرجال ونساء تخسير الأطفال دون سبع سنين يبقى أطفال سبع سنين يجوز للرجل أن يغسلها والمرأة أن تغسله دون سبع سنين ليه؟ لأن أقل من سبع سنين ليس له عورة ولا يجوز للمسلم رجلا كان أمرأة تغسيل الكافر ولا حمل جنازته ولا تكفينه ولا الصلاة عليه ولو كان قريبا كالأب والأم ويشارة أن يكون الماء الذي يغسل به الميت او يغسل به الميت طهورا مباحا وان يغسل في مكان المسطور ولا ينبغي حضور ولا ينبغي حضور من لا, عل لا علاقة له بتغسيل الميت ليه حتى لا يفتضح امر الميت يعني يدخل اللي يغسله بس فقط فيش حد يخش يتفرك امر ضرورة لعل يكون فيه شيء يستر عليه لان ستر الميت من الأمور الواجبة يجب على الناس ستر, ستر الميت وأمورهم وصفة الغسل هو أن يضعه على سرير على سرير غسله صفة الغسل دي صفة نظرية بس أنت عشان تفهمها كويس لازم تمارسها أو تتعلمها في صفات للغسل كثيرة موجودة على, على الانترنت ممكن الإخوة ينزلوه ويعني وي وي وي هي بتبقى صورة تقريبية كده بالعملية يعني هو أن يضعه على سرير سرير غسله ثم يسطر عورته ثم يجرده من ثيابه يسطر عورته بشيء من الكفن يقطعه أو شيء من الفوطة أو شيء يستر بها العورة ما بين السرة ورقبة ثم يجرده من ثيابه ويواريه عن العيون في حجرة أو نحوها يعني ما يغسرش في وسط الناس في حجرة مغلقة ثم يرفع الغاسل رأس الميت إلى قرب جلوسه يعني كأنه ينحني كده نص جلسة ليه؟ عشان يفرغ ما في بطنه من قذر ثم يمرر يده على بطنه ويعصره, ويعصره ثم ينظف المخرجين عصر عصر الميت العصر ده بيبقى ازاي؟ بعد ما الميت ينحني تضع يدك برفق على بطن الميت وتضغط عليه ضغطة خفيفة الضغطتي تخرج ما في بطني، فتجد الأشياء اللي فوق المعدة خرجت من فمي، والأشياء اللي تحت المعدة خرجت من المخرج الدبور، وبعدين تنظف الفم، تنظف النجاسة التي على الفم إن كان خرج منه دم أو شيء أو, أو حتى ما في البطن ما فوق المعدة عند الجمهور نجس، فتنظفه بماء وتنظف المخرج بماء ثم ينظف المخرجين. وينجي الميت ينجي يعني ينجيه من الاستنجاء يعني بيأتي بخرقه وماء وينظفه من تحت السطرة فيغسل ما على المخرجين من نجاسة وذلك بلف خرقه على يده ثم ينوي الغسل ويسمي من ينوي الغاسل هو اللي ينوي تغسيل الميت لأنه دي عبادة تحتاج إلى ويسمي ويوضئه كوضوء الصلاة يبقى دي أول حاجة هو تغسيل الميت كتغسيل الحي تماما ينجيه الأول أن يفرغ ما في بطنه من شيء وبعد كده ينظف المخرجين مخرجين البول والغائط ويغسل ما أصابه من نجاسة ثم بعد ذلك يسمي يبدأ بقى الغسط يسمي ينوي الغسط ويسمي ثم يوضئه وضوء الصلاة ووضع الصلاة كاملة ويوضئه كوضوء الصلاة إلا في المضمضة والاستنشاق فيكفي المسح على الفم والأنف يأتي بخلقة فيها قط وعلى الفم والأنف كأنه استنشق لأن لو المية دخلت في الأنف في الفم حت... تخرج من الضبر لأنه معاش في عضلات في فيه إيه؟ مفتوحة على بعض وفيش عضلات بقى فلو دخل شيء من هنا هيؤذي الميت بعد كده ويخرج من الدبر وتحتاج أنك تغسله تاني أو توضئه فتضع بس على القطنة فيها مية على الأسنان وعلى الأنف ثم يغسل رأسه ولحيته بماء السدر أو الصابون أو غير ذلك يجي بقى في تغسيل الوجه يضع يده على الأنف والفم عشان فيش حاجة تدخل ويغسل وجهه ولحيته ويخلي لحيته وبعد كده يغسل ما ستره بيده بعد ذلك بماء بصدر وصابون أو صابون أو غير ذلك ثم يغسل الميامن ثم المياسر ثم يكمل غسل باقي الجسم ويستحب أن يلف, أن يلف على يده خرقة حال التغسيل والواجب غسلة واحدة إذا حصل بها الإنقاء والمستحب ثلاث غسلات وإن حصل الإنقاء ويستحب أن يجعل في الغسلة الآخرة كافورا ثم ينشف الميت ويزيل عنه ما يشرع إزالته من الأظافر والشعور ويضفر شعر المرأة ويسدل من ورائها وإذا تعذر غسل, غسل الميت لعدم وجود الماء أو كان مقطع الجسم بحرق ونحوه فإنه ييمم بالتراب ويستحب من غسل ميتا أن يغتسل بعد تغسيله دي صفة سريعة ولكن أنا أحيل الإخوة على أنهما يسمعوا في عملي بحيث إن هم الموضوع يقرب إليهم ومن يتولى الغسل الأفضل أن يتولى غسل الميت من هو أعرف بسنة الغسل من الثقات الأمناء العدول سيما إذا كان من أهله وأقاربه لأن الذين تولوا غسله صلى الله عليه وسلم كان من أهله كعلي رضي الله عنه وغيره حديث صحيح وأول الناس بغسله وصيه وصيه الذي أوصى أن يغسله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 أن يدفنوا في ثيابهم ولم يغسلوا ولم يصلى يصل عليهم وكذلك لا يكفن ولا يصلى عليه بل يدفن بثيابه كما في الحديث السابق الشهيد المعركة ومن مات بأيدي الكفار في معركة فده لا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يغسل بل في مكان الذي مات فيه كقتل أحد مثلا دفني في أحد وكأن القتيل هذا لا يحتاج إلى شفاعة أحد الشهيد غالبا العلماء بيقولوا إيه بيقولوا التخسيل والصلاة والتكفين ده كأنه شفاعة والصلاة عليه والوقوف على المقابر كأنه المسلمين يشفعون لهذا الميت فيصلون عليه شفاعة فلا يصل على الشهيد له لأنه هو شفيع وليس مشفع فيه هو اللي بيشفع للناس لأنه شهيد ولا يشفع فيه أحد لعلو منزلته فهو أعلى, أعلى الناس مقاما بعد الأنبياء والصالح والشهداء والصالحين فالأنبياء والصالحين والشهداء في مقام قريب من بعض فلذلك الشهيد لا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابل المسلم كأنه حجل لوحده يعني إيه لا أحد يستطيع أن يقترب إياه. أما بقية الناس إذا ماتوا، فيستحب في ذلك أو يعني الصلاة والجناز ويستحب أكثر المصلين عليه من أجل أن يشفعوا كفرة الشافعين وغير ذلك من الأمور التي يتعلمونه. فعلى ذلك لا يغسل الشهيد المعركة ويدفن في ثيابه ودمه. ودمه لأن الدم دم الدم الشهيد الطاهر تحول من صورة نجسة. إلى صورة طاهرة بسبب القتل قتل في سبيل الله فكأنه ارتفع درجاته يعني قتل الأعداء اللي هم مين لا إحنا على خدهم ونفينهم وإحنا نسبيهولهم ليه آه هندفع كل الشهداء كل القتل نفينهم <تصفيق> الكفار لا مش هنتفنهم نوريهم لا لو حينتنوا كده هنوريهم زي ما علي بن أبي طالب وراء أبوه أبو طالب هيوريه يعني نتفن له حفرة وزي الحيوانات كده ونتفنه والسقط أو السقط أو السقط يعني السين مثلثة مثلثة يعني تضبط بثلاث حركات السقط والسقط والسقط وهو الولد الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه ذكرا كان أو أنثى إذا بلغ أربعة أشهر غسل وكف وصلي عليه لأنه يعد لأنه بعد أربعة أشهر يكون إنسانا دستحبابا استحبابا السقط له حكمين الحكم الأول قبل أربعة أشهر هذا ليس له الحكم عبارة عن نطفة أو علقة أو مضغة ده ليس له حكم الإنسان إنما يأخذ حكم الإنسان بعد إمتى بعد أربعة أشهر لأنه نفخ في الروح يأخذ حكم الإنسان بقى في القتل وفي الحياة يأخذ نفس الأحكام أحكام الحي يعني فإذا مات نعم تقريبا لا أربعة وعشرين يوم آه بالضبط أربعة أشهر بالضبط مئة يوم حتى الحديث ثلاثة أربعنات أربعين واربعين واربعين بعد, بعد المئة وعشرين يوم أصبح إنسان بإجماع المسلمين ينفق فيه الروح بعد المئة وعشرين يوم ولذلك لا يجوز للأمة أن تسقط الجنين بعد المئة وعشرين يوم كده قتلت نفس فعليها كفارة إن فعلت ذلك كفارة قتل الخطأ طب فإذا سقط أحكام الإجهارات سنبقى ناخدها بعد كده لأنها متفصلة يعني ذكرا كان وأنثى إذا بلغ أربعة أشهر غسل وكف وصلي عليه ده استحبابا مش وجوبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورف حتى يستهل يستهل يعني يولد ويصرخ صرخة الحياة خلاص ده معنى الاستهلال قبله يستحب له فعل هذه الأشياء لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطفل رواه ابن ماجه وحديث صحيح الطفل لا يصلى عليه ولا يرف ولا يورف حتى يستهل فأصبحت أحكام السقط أحكام استحبابا يبقى إحنا عندنا الأحكام من أول قبل 120 يوم ليس له حكم بعد 120 يوم لغاية ما يستهل صارخا يستحب تخسيل وتكفين ودفنه بعد ما يستهل صارخا يجب يجب التغسيل والتكفين وأحكام الجنائس حكم تكفينه وكيفيته تكفينه واجب يبقى احنا كده انتهينا من الغسل ودخلنا في التكفين وتكفينه واجب لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته راحلته وكفنوه في ثوبين والواجب ستر جميع البدن فإلا لم يوجد إلا ثوب قصير لا يكفي لجميع البدن غطي رأسه وجعل على رجليه شيء من الإذخر لقول خباب في قصة تكفين مصعب ابن عمير رضي الله عنه فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر ولا يغطى رأس المحرم الذكر لقول صلى الله عليه وسلم ولا تخمر رأسه يعني لو واحد محرم مات لا يغطى رأسه يكفن في بدنه ولا يغطى رأسه لأنه يأخذ أحكام الإحرام ولا يوضع عليه حنوط ولا طيب يأخذ كل أحكام الإحرام والنبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك وقال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا معنى كده إنه هو يبعث يوم القيامة في إحرامه ويكون ذلك بثوب لا يصف البشرة ساترا ويجب أن يكون من ملبس مثله لأنه لا إجحاف على الميت ولا على وراثته يعني ملبث مثل يعني إيه يعني زي ما بيلبس في الدنيا نأتي إليه بثوب مثل ما يلبسه في الدنيا لغالي أوي بحيث أننا لا نجحف بالورصة ولا رخيص أوي بحيث أننا لا نغطي الميت بشيء لا يرضاه له في الدنيا والسنة تكفين الرجل في ثلاثة لفائف في ثلاث لفائف بيض من قطن تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقياً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 وكل واحدة تكفي لأن ترد تحت الميت يعني هنجيبها عريضة يعني العرض عرضين وبعدين نضع الميت في وسطها غالبا بتتخيط لأن مفيش هذا العرض الكبير غالبا بيأتي بقطعتين ويخيطها من النص ويضع الميت في وسطها ويأتي اللفافة الأولانية على جنبه الأيصر يأخذ طرفها ويضحى تحت جنبه الأيمن ويأتي بالأيمن يضحى تحت الأيصر دي كده أول واحدة وبعدين يأتي بالثانية يفعل مثلها مش التلاتة على بعض لا واحدة واحدة خلاص وبعد كده يجعل الزائد من قبل الرأس يعقده ومن قبل الرجل يعقده ويجعل رباط عشان قطر لا ينحل الميت ويجعله على وسطه بحيث ان هو هيحمل وغير ذلك فلا ينفك الاحرام، لا ينفك التكفين، وعند وضعه في قبر يفك هذه العقد، ثم يجعل الزائد عند رأسه ثم يعقد، فلو كان الزائد أكثر جعل عند قدميه كذلك ويعقد، يعني يجعلها عقدة عند الرأس وعقدة عند القدم، فإن ذلك أثبت للكفن قول عائشة كفنا رسول الله كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث أثواب بيض. سحولية أو سحولية الاثنين بضم المهملتين جمع سحل وهو الثوب الأبيض النقي ولا يكون إلا من قطن ويروى بفتح السين أيضا منسب إلى سحول قرية باليمن عندنا مشهور أوي الثياب القطنية البيضاء مشهورة تلف في سحولية جدد يمنية ليس فيها قميص ولا عمامه أدرج فيها إدراج هو ذا الإدراج باء هو يجعل اليمين يدرجها تحت اليمين اليسار تحت اليمين واليمين يج يدركها تحت اليسار ولقوله صلى الله عليه وسلم البسو من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم خير الثياب في الدنيا الأبيض وكذلك عند الموت والأنثى تكفن يعني في خمسة أثواب من قطن إزار وخمار وقميص ولفافتين الإزار اللي هو ما يلبسه المحرم يغطي به أسفله عارفينه؟ المحرم بيلبس إزار ورداء الإزار ده اللي هو يلبسه من تحت ده المرأة تكفن في ذلك تلبس إزار وخمار تلبس خمار تغطي رأسها وقميص قميص يعني جلبية من المرأة ولفافتين لفافتين زي ما الرجل كفنا في ذلك والصبي في ثوب واحد يكفن الصبي في ثوب واحد بس يوضع ويدرج فيه ويباح في ثلاثة والصغيرة في قميص ولفافتين من أول الأنثى إلى الآخر ده ما فيهاش أدلة الأدلة فيها ضعيف ولكن الفقاء استحسنوا هذا الوضع تكميلا لستر المرأة يعني المرأة تستر أكثر من الرجل المسألة ربعة الصلاة على الميت حكمها ودليل ذلك الصلاة على الميت فرض كفاية إذا فعلها البعض سقط الإثم عن الباقين دليلها قوله صلى الله عليه وسلم في من مات عليه دين صلوا على صاحبكم وقوله صلى الله عليه وسلم في يوم النجاشي يوم موت النجاشي إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه احنا قلنا في التكفين حياخد جزء اللي على الأيصر ده من أول طبقة اللي فوق ويحطها على اليمين وبعدين ياخد اللي من على اليمين ويحطها على الشمال وبعدين الطوء التانية ياخد اللي على الشمال ويحطها تحت اليمين واليمين تحت الشمال وهكذا مكتوب عندكم في الكتاب هوت يرد طرف العليا من الجانب الأيصر على شقه الأيمن وبعدين ثم طرف الأيمن على الأيصر يعني يبدأ الأول بياخد اللي تحت يعني يغطي اليمين الأول يأخذ الشمال ويغطيها بها اليمين شروط الصلاة نعم قميص الجلبية يعني آه الجلبية التي تعيش فيها وجلبية جديدة تلبس فيها تلبس بها والشيخ الألباني قال مثلها مثل الرجل بس القياس يعني ما فيش دليل عليه يعني هو القياس مثلها مثل الرجل هو من إمتى من المرأة مثل الرجل فالفقهاء زودوا في المرأة قالوا إزار وخمار وقميص ولفافتين واستدلوا بذلك في حديث ضعيف ضعف الشيخ الألباني ولكن هذا هو الأولى يعني إنها تكفن في هذه الصورة أسطر لها إنما ما وردش في السنة ما وردش فيه في شيء من السنة للمرأة سقط ما إحنا قلناه حكم الصبي الصغير في اللفافة واحدة الصلاة على الميت أبيض آه كله, كله في البيت شروط الصلاة على الميت وأركانها سنة صفة الصلاة على الميت يعني الشروط النية والتكليف واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسة لأنها من الصلوات حضور الميت يبقى كل, كل شروط الصلاة اللي احنا خدناها تنطبق على ايه صلاة الجنازة يضاف عليها بقى إيه؟ حضور الميت بين يدي المصلي إن كان بالبلد يعني إن كان في البلد ما ينفعش الصلاة في كل المساجد لازم حضوره بين يدي المصلين، يعني فرضنا واحد مات ممكن نصلي عليه هنا في ابن تيمية وهو في البلد لا يشترط في صحة الجنازة أن يكون الميت بين يدي المصلين قدامهم الغائب جاية دلوقتي دي مش غائب الغائب ده في بلد تاني خالص إنما دي مش غائب إنما في بلد واحدة لابد من حضور الميت في بين المصلين. وإسلام المصلي والمصلى عليه إن المصلين يبقوا مسلمين والمصلى عليه يبقى مسلم وطهارتهما يعني المصلي والمصلي عليه ولو بتراب العذر يعني تيمم أركان الصلاة القيام من قادر في فرضها لأنها صلاة وجبت القيام فيها كالمفروضة يعني صلاة الجنازة للجالس مينفعش لابد أن يكون قائما والتكبيرات الأربع تكبيرات الأربع باء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي أربعا وقرأ الفاتحة لعموم حديث وقراءة الفاتحة لعموم حديث لا صلاة ولا ما يقرأ بأم القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء للميت لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صليت مع الميت فأخلص له الدعاء والسلام لعموم حديث وتحليلها التسليم والترتيب بين الأركان فلا يقدم ركنا على الآخر. دي صفة الصلاة. يكبر أول تكبيرة أربع تكبيرات. أول تكبيرة يقرأ بعدها الفاتحة. وبعدين يكبر ويقرأ بعدها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كفي التشهد زي اللي بيصلي في التشهد. ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت بدعاء مشهور في السنة. الدعاء الث الرابعة. يكبر ويدعو للمسلمين عموما ويسلم، هاه؟ ممكن المؤمنين والاموات، لأن في حديث اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات على حياة منهم والاموات. اللهم أحيينا. اللهم من أحيتهم منا فاحيه فاحيه على الإسلام ومن توفيتهم منا فتوفيه على الإيمان. حديث كلها وردت إن ممكن تشمل للأحياء يعني، هاه؟ يجهر لللإمام يجهر المم يسر. ورفع اليدين أيضا يستحب عدم رفع اليدين فيها كالعيدين رفع سننها رفع اليدين مع كل تكبيره هو هنا بيقولها عشان قاسس هو رجح في تكبيرات العيد إنه هو يرفع اليدين والراجح ان المسألة فيها فش دليل فيها قاطع والأولى إنه لا يرفع لأنه ليس هذا محل رفع لأن القيام ليس محل رفع ال محل رفع عند لما عندما تركع أو تكبر تكبرت الإحرام في أثر عن الصحابة في الرفع وعدم الرفع الاثنين والاستعاذة قبل القراءة ده برضو من المستحبات وأن يدعو لنفسه والمسلمين والإسراء بالقراءة وقت الصلاة على الميت وفضلها وكيفيتها وقتها وقت الصلاة على الميت يبدأ بعد تغسيله وتكفينه وتجهيزه إن كان حاضرا أو بلوغ خبر وفاته إن كان غائبا صلاة الغائب إن كان في بلد آخر ولا يستطيع الناس حضور حضوره يصلى عليه صلاة الغائب العلماء اختلفوا في الصلاة الغائب هل يجوز الصلاة الغائب على الناس كلها أم على من لم يصل عليه لأن النبي صلى الله عليه لم يثبت عنه صلاة الغائب عما على, على النجاش ونجاش كان غائبا وشيخ الإسلام تيمية قال إنه لم يصل عليه فكان فرض كفاية على المسلمين فصل عليه النبي صلى الله عليه فضيقها شيخ الإسلام تيمية جدا ولكن بعض العلماء ردوا على ذلك وقالوا يصعب أن يكون النجاشي مسلما ولم يستم أحد يسلم أحد من قومه حتى زوجته بمن يقوم به فرض الكفاية للصلاة عليه ولو حتى أولاده ولو أي حد يعني هو الوحيد المسلم فهذا يستبعد واستبعد ذلك إن هو أن يكون النجاشي لم يصلي عليه أحد والراجح اللي عليه الجمهور جوا الصلاة الغائب على الصالحين من الناس إن إن ماتوا هنا بيقول من شروط الميت شروط الصلاة على الميت التكليف إن هو بقى بالغ يعني لو واحد صبي صغير صلى على الميت مش هتصح الصلاة لأنني أكون بالغا الدليل على ذلك إيه هم استدلوا بأن لا يصح لا تقوم لا يقوم فرض الكفاية إلا من قبل البالغ أو من تصح صلاته والصبي الصغير صلاته في هذه الحالة نافلة لأنه يجب عليه الصلاة إمتى لما يبلغ فلا تقوم عليه فرض الكفاية ده وجهة نظرهم في ذلك أنه هو التكليف شرط لأنه هي صلاة واجبها مش نافلة وإزاي حنوجب على الصبي أنه هو هو صورة التكليف بمعنى أنه ما فيش حد صلى على الميت إلا على صغيرة واحد عنده 8 سنين صلى على الميت هو الوحيد تقوم بفرض الكفاية ولا لا قالوا لا ليه؟ لان هي اصلا في حق نافله هتجب عليه ازاي؟ فمن شروط قيام فرض الكفاية أن يكون مكلف لان فروض الكفايات اصلا مش واجبة على الصبي الصغير. نعم؟ لا تصح منه لا تصحي لا تقوم بها تصح منه ولا ولا تقوم ولا يقوم بفرض كفايه تصح لانه هو تصح أفعاله ولا يقوم به فرض كفايه لان هي مش واجب عليه اصلا وفرض الكفايه لابد أن تجيب على المكلفين بغض النظر عن الكلام فيها تفصيلات أو فيها ردود أو غير ذلك ولكن هذا هو الذي اختاره حتى الشيخ ابن عثمين بيختاروا كلام اختيارات الشيخ ابن عثمين وقتها يبدأ بعد تكفين الميت وتجهيزه وتخسيله فضلها قال من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قرات ومن شهدها حتى تدفن فله قراتان قيل وما القراتان قال مثل الجبلين العظيمين حديث متفق عليه كيفيتها يقوم الإمام والمنفرد عند رأس الرجل ووسط المرأة عند رأس الرجل ووسط المرأة طب لو اجتمع رجل وامرأة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 وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فاحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفيه على الإيمان اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واخسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه بس طبعا لما يبقى رجل أما المرأة لا يدعى إليها بهذا الدعاء يقول وأهل خيرا من أهلها ودار خيرا من دارها بس إن ما يتقالش إيه زوجا خيرا من زوجها أنت كده بتدي على جوزها يعني ليه؟ إنه خيرا من زوجها يعني كده أن جوزها يروح النار لأنه لو دخل الجنة هيبقى زوجها في الآخرة لو ما دخلش الجنة هيبقى في النار فأنت كده بتد... كأنك بتدي على جوزها ما أنا بأ... ما أنا بسكت على خير من زوجها لأن زوجها لسه لم يقطع فيه. لأ لما أنا أقول للمر... للرجل وأبدله خ... زوجا خيرا من زوجه ده حور العين بدعيله إنه أخش الجنة، ها؟ مع الاحتفاظ بالأصل أيوه؟ أي مع زوجاتي يعني وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو عذاب النار. وإن كان الميت صغيرا طفلا يعني قال اللهم اجعله سلفا لوالديه وفرة وأجرا ثم يكبر ويقف بعدها قليلا ده في الرابع بقى يعني يكبر للرابعة ويقف قليلا بعد الرابعة وإن دعا بما تيسر فحسن يعني الدعاء في الأخيرة ده مستحب دعاء بعد الرابعة مستحب مش واجب كأن يقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه وإن سلم تسليمتين فلا بأس يعني هو الأصل أنه يسلم تسليمة واحدة عن يمينه ولو سلم تسليمتين فلا بأس ومن فاته بعض, بعض, بعض الصلاة دخل مع الإمام وإذا سلم قضى ما فاته على صفته ومن فاتته الصلاة قبل الدفع فله أن يصل على الأقبل هذه صفة قضاء صلاة الجنازة صفة القضاء إيه؟ لو فاته بعض الصلاة دخل مع الإمام وإذا سلم قضى ما فاته على صفته دي صفة من الصفات القضاء يعني دخل لقى الإمام في التكبيرة الثانية يكبر ويكمل مع الإمام وبعد ما يخلص يشوف اللي فاته إيه ويكبر وفتح الفتحة يذكرها فاته الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما يذكره وله أيضا أن يكبر متواليا يعني إيه متواليا يعني لو فاته وشايف إن الجنازة حتترفع عدمش بسرعة يكبر تكبيره ويسكت ويكبر تكبيره ويسكت وله ألا يقضي يبقى ليه ثلاث أحوال بالترتيب كده أفضلهم بالترتيب ترتيب الأولى إنه هو يقضي زي ما الإمام فاته تاني حاجة يقضي تكبيرات فقط الثالث ألا يقضي فكأن القضاء في صلاة الجنازة مش واجب ليه مش واجب لأن فرض الكفاة سقط لأن يا أخواننا الناس اللي وقفة دي كلها بتصلي واحد بس اللي تجب في حقه والباقي كلهم ايه مستحبين مين بقى ها اي واحد لم يتعين لان فرض الكفاية مش معين على واحد انما لو كلهم مشوا وتبقى واحد وجب عليه يعني دخلوا في المسجد وحنصلي على مين قالوا فلان وكانوا الناس بتكره جم سايبين الجنازة ومشين ما تبقاش غير ابنه يبقى ده فرض عين على ابنه ان هو يصلي عليه قال له واحد تاني يبقى في فرض عين على واحد منهم اللي حيمشي يبقى التاني هو اللي فرض عين وهكذا فده كأنه يعني هو مستحب في كل اللي جلسين مع عدة واحد مع مع كل المصلين مع عدة واحد فعشان كده مش واجب القضاء فيها طيب وإذا سلم قضى ما فاته على صفته ومن فاتته الصلاة قبل الدفن فلاه أن يصلي على القبر لفعله صلي على القبر قبل الدفن يعني إيه يضحى يعني أحيانا بيبقى في سحام شديد في الصلاة تصلي في المسجد ويمشي وناس جوم متاخر تروح على قبر توضع قبل ما تدفن توضع خمس دقايق كده الناس ايه تصل عليه اللي جايه متاخره ثم يدفن فاذا فاتته الصلاة قبل الدفن فله ان يصلي على القبر لفعله صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد وبرده بعد الدفن لان واضح من المرأة اللي كانت تقوم المسجد ان الرسول صلى عليها بعد الدفن المرأة ديت كانت امرأة تقوم المسجد محدش عارف اسمها صح ولا حد عارفها خالص امرأة تقوم المسجد يعني ايه يعني بتشيل الزبالة من المسجد بتنظف الجامعة تخش تلاقي الجامعة فيه قذرات بتنظفه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم انسأل عنها قال اين هي قالوا ماتت ودفناها قال هل لا اذنتموني ثم ذهب على قبرها فصلى عليه. طبعا دي كرامة لهذه المرأة حد يعرفها سبحان الله ولكن الله عز وجل يعرفها ده الفضل بتاعها جاي من من فعلها يعني معنى كده ان من اكبر القربات الى الله عز وجل تنظيف المساجد وتطهيرها وتطيبها مش مش مش توسيخ المساجد دلوقتي تلاقي في درس للنساء يمشم تجد المسجد ده المفروض نساء المفروض يهتموا بنظافة المسجد بل بالعكس تجد ان النمل ما بينتشرش الا في ايه في مسجد النساء والقاذورات تنتشر في مسجد النساء فلابد أن النساء يتقين الله عز وجل ويعلمون أن تنظيف المسجد من أقرب القرب إلى الله عز وجل تنظيف المساجد فالأخت لا دا تقول ده بنتها هي اللي, هي اللي قاعدت البسكوت والتانية تقول طب وأنا نظف تحت بنتها له والشيطان يدخل لهم من مدخل الكبر وعدم لا نظفي ولكن الأجر سبحان الله تنظيف المساجد الامرأة كانت تقوم المسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم فضيلة لأحد من الصحابة إن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب فصلى على قبره إلا هي وفي حديث ثاني سعد أم أم سعد صح صلى على قبرها بعد شهر من موتها فدل ذلك على إنها إيه إن دي من أقرب القرب ويصلى على الغائب عن البلد عن الغائب عن البلد عند عند العلم ب بوفاته ولو بشهر أو أكثر بشهر اتاخ اتخذوه من إيه من حديث اللي هو أنا أظن أنها كانت مساعد ماتت فصلى النبي صلى الله عليه عليها بعد شهر ويصلى على الثقت إذا تم له أربعة أشهر فأكثر وإن كان أقل من ذلك فليصلى عليه حمل الجنازة والسير بها يسن اتباع الجنازة وتشييعها إلى القبر لقوله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان قيل ما قراطان قال مثل الجبلين العظيمين وينبغي المسلم إذا علم بوفاة أحد من المسلمين أن يخرج لحمل جنازته والصلاة عليه ودفنه قول صلى الله عليه وسلم حق المسلم, حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع جنائز ويتأكد ذلك إذا, إذا لم يخرج أحد في جنازته ولا بأس بحملها في سيارة أو على دابة ولا سيما إذا كانت المقبرة بعيدة وعلى المتابع لها المشاركة في الحمل ويشرع دفن الميت في مقبرة خاصة بالموت لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن الموت في مقبرة البقيع كما تواترت الأخبار بذلك ولم ينقن عن أحد من السلف أنه دفن في غير المقبرة ويسن الإصراع بالجنازة في غسلها وتكفينها والصلاة عليها ودفنها قولي صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا إلى قبره حسنه ابن حجر وما أفعله بعض الناس من تأخيرها ونقرها من مكان إلى آخر واختيار يوم من الأسبوع تدفن فيه فهذا كله خلاف السنة في بعض بدع كده متأخذ من الغربيين إن هو يستنى عشان الناس تجد فرج عليه يعني فكرين إن شنودة لما مات هم بيقولوش مات هو بيقولو إيه تنيح تنايح نعزيه منكم يعني ماشي فيسيبو ثلاثة ايام كده قاعدوا على الكرسة عشان الناس يتفرج عليه يعني يتودعوا يعني ودي بدعة قبيحة لو لو فعلها المسلمون فهي بدعة قبيحة إن الميت الإسراع بالجنازة أولى في حقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسريعوا بالجنازة كما يسن الإسراع في المشي بها يسن الإصراع في المشي بها أثناء حملها لقوله صلى الله عليه وسلم أسرع بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونها عن رقابكم لكن لا يكون إصراعا شديدا بل دون الخبب كما اختاره بعض العلم الخبب اللي هو الرمل أن يسير يعني إيه يمد يعني الخبب اللي هو المد يمد في أسئلة عن نجاوبها إن شاء الله من نخلص لو جت, لو جت عن نجاوبها لو ما جتش نخلصها على الحاملين للجنازة السكينة والوقار وعدم رفع الصوت هو هنا بيقول لا يكون إسراعا شديدا ما يجروش إنما يكون فيه في سكينة إسراع بس يكون فيه سكينة يعني. وعلى الحاملين للجنازة السكينة والوقار وعدم رفع الصوت لا بقراءة ولا بغيرها لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك ومن فعله فقد خالف السنة طبعا فضلا على إن هو تتبع جنازة عسكرية يعني بعض الناس لما يموتهم جايبين عشان يكرموه يعني فيجيبوا إيه فرقة موسيقية تتبع الجنازة وهذا من المنكر ويجب ويجب الإنكر فيه وهذا من السوء أنه يعني يكون تشيعه إلى قبر بهذه الزفة فهذا من الأمور المحرمة ولا يجوز للنساء الخروج مع الجنازة لحديث أم معطينا نهينا عن اتباع الجنائز فحمل الجنازة وتشييعها خاص بالرجال ويكره المشيع الجلوس حتى توضع الجنازة على الأرض لنهي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس حتى توضع مسألة خروج النساء للجنازة أم معطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولكن في رواية تانية ولم يعزم علينا فأصبح النهي كنت نهيتكم عن اتباع عن. عن زيارة المقابر ولكن فزوروها فاتباع الجنائز المرأة الأصل فيه أنه مباح ولكن بشرط عدم الاختلاط وعدم الصريخ أو الصوات أو عدم فعل المنكرات والأفضل لها أن تخرج لقول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ما لم يعزم علينا ولم يعزم علينا لم, يعزم علينا لم يكن نهيا تحريبيا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت عن نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها المسألة الثانية يكره الجلوس قبل وضع الجناز على الأرض لحديث رواه البخاري ومسلم نهي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس حتى توضع دفن الميت وصفة القبر وما يسن فيه يسن أن يعمق القبر وأن يوسع وأن يلحد له فيه وهو أن يحفر في قاع القبر حفرة في جانبه إلى جهة القبلة فإن تعذر اللحد فلا بأس بالشق وهو أن يحفر للميت في وسط القبر لكن اللحد أفضل لقول صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا إيه الفرق بين اللحد والشق اللحد أن تحفر تقريبا متر ونص وفي نهاية الحفرة قاع الأرض طبعا أنت بتعملها مستطيل خلاص مستطيل هذا طوله وعرضه تقريبا يكفي للميت وبعدين في قاع بعدين متر ونص في نهايته تدخل أفقياً بزي الدرج كده لحد واللحد يعني الميل فانت بتميل القبر يبقى عامل زي حرف الـ كده يبقى محفور كده وداخل القبر داخل جوه فيوضع الميت في اللحد يعني في إيه في الجزء الذي دخل من الأرض ويوضع عليه اللبن يعني يتحط وتحط عليه اللبن وبعدين يتردم عليه يبقى هو كأنه في غرفة داخلية ولكن في صورة لاحد الشق يحفر برضو زيها بس في نهاية المتر ونص دولت ما يخشش جوه بقى يبقى رأسي يديأ الحفرة ويجعلها نصف متر تحتها كمان ويضع طبعا هيبقى لها شفة كده ماشي؟ انتو تخيلتوها؟ يعني هو هيحفر متر ونص هتبقى عامل ازاي المستطيل صح؟ يجي بعد متر ونص من حفر رأسي برضو بس أضيق من الحفرة اللي فوق أضيق مستطيل أقل منه نص متر كمان فالمستطيل ده هيبقى عامل زي الايه؟ ليه شفة كده صح؟ شفة يعني ليه لما ضيق المستطيل بقى ليه رفارف عالجنب كده هيحط عليها بقى خشبة او يحط عليها شيء هو دي وبعدين يدفن عليه زي ما بيحصل هنا اكثر الدفن هنا الشق لأن اللحد هيتهي للأرض لان الأرض الطينية بتبقى غير متماسكة لأن فيها طبعا الأرض الطينية غير ليه؟ لأن فيها فراغات كثيرة لأن الأرض الطينية للزراعة بتبقى في فراغات كثيرة بين فراغات بينية عشان قدر التهوية بتاعت الزراعة أما الر أرض الرملية الصلبة يعني البقعة تروح عليها حجر رمل بس متحجر فيمكن انك انت تعمل في شق. فده ده الفرق بين الشق واللحد حديث ارجعنا مع أزورات غير مع أزورات كل ده منسوخ لم يعزم عليه طيب بيقول هنا ويوضع الميت في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة وتسد فتحة اللحد باللبن والطين ثم يهال عليه الطراب ويرفع القبر عن الأرض قدر شبرا مسنما قدر شبر يعني بعد ما بدفنه بجيه وsayم رفعه بس عامله زي السنام السنام يعني عامل ايه زي ايه ليس مستقيما انما هو عامل زي السنام يعني عامل ايه بيضاوي اه عامل عامل زي القبة كده بطول القبر اللي هو مشهور شكل القبر المشهور يعني ده معنى مسنما مسنما يعني ليس مستطيل مستقيما أي على هيئة السنام لثبوت ذلك في صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه حتى يعلم أنه قبر ليعلم أنه قبر فلا يهان ولا بأس بوضع أحجار أو غيرها على أطرافه لبيان حدوده ومعرفته يعني ممكن أحط هنا وحط طوب حوالي كده عشان أميز أن ده قبر للميت ويحرم البناء على القبور وتج والجلوس عليه البناء إن هو القبر يبنى عليه بناء دا يحرم والتجصيص الجص القص اللي هو الجير تقصيص إن أنا إيه أجيب جير أبيضه يعني أبيضه بجير أو بغيره والجلوس عليه كما يكره الكتابة عليها إلا بقدر الحجر الإعلام يعني لو كان إعلام هذا قبل عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء على قبر عثمان بن مضعون ووضع عليه حجر وقال لكي أعرف, أعرف قبره فدل ذلك على مشروعية تمييز القبور فإن ميز القبر بكتابه فوكان يحتاج إلى ذلك فلا بأس لأن الكراهة تزول مع الحاجة مش الحديث بيقول كده مش القاعدة بتقول لا كراهة مع حاجة ولا تحريم مع محظور مع ضرورة ولا تحريم مع ضرورة فالكراهة تزول مع الحاجة والتحريم يزول مع الضرورة والحاجة وجود مشقة إننا رايح القبر ومش لقي مكان القبر في دلوقتي القبور بالإيه بالأرقام أو قبور بالأسماء فلا بأس إن كان يحتاج إلى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر أي يطلع بالجس وهو الكلس أو الكج الذي تطلع بالبيوت يعني الجير يعني وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه زاد ترمذي وأن يكتب عليها ولأن هذا من وسائل الشرك والتعلق بالأضرحة وهذا مما يغطر به الجهال ويتعلقون به طبعا معروف القبور وما يتعلق بها من الشركيات وإن أكثر الشرك في هذه الأمة بسبب القبور وكانت في الأمة يعني حتى الشرك في أيام نوح كان بسبب الصور والقبور وغير ذلك فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليحمي جناب التوحيد فكل ده حرم سدا للذريعة ده في كتاب للشيخ محمد العريف اسمه ايه اركب معنا ففي قصص من قصص القبوريين عجيبة يعني قصة الحمار الذي طبعا انت عارفينها الحمار دفنوا وافتكروا ايه من الصالحين يعني وجم تاني سنة كانوا مدرسين في بلد يعني جمتني سنة لقوا مولد بيتعمل فقالوا ده مولد مين قالوا قبره فهم اللي دفنينه يعني تعرف نسال احنا دفنينه سوا ولأن هذه من الشرقيات وصح أيضا إسراج القبور أي إضاءتها لما فيه من التشبه ويحرم أيضا إسراج القبور أي إضاءتها لما فيه من التشبه بالكفار وإضاءة المال بس يجوز إسراج القبور عند الحاجة ماشي ليه لأن أحيانا كبره بتبقى ظلمة والدفن بالليل ففي حالة الدفن يقيد بس العواميد يدفنهم وبعد كده يطفوها تاني إنما إسراج القبر للنهار كده أو إسراج في وقت ليس فيه دفن طيب ما ده تضيع للأموال ده من الأحياء أولى دلوقتي من سوء الإدارة أحيانا تجد أن العواميد أيدة بالنهار ليه كده يعني يعني هو ده زرار حيتقفل ولكن هذا من الإهمال وعدم تقوى الله عز وجل في أموال المسلمين لو إن ال ال القضية الأساسية أخوينا مش إقامة الشرع حدود وحكم بس ده إقامة الشرع في قلوب الناس تعليم الناس الدين لأن الغفير اللي واقف على اللي بي في الهديات هو ما عندوش ما عندوش حفاظ على أموال المسلمين ما عندوش رغبة في حفظ على أموال المسلمين فلا يهتم بشيء إنما لو إحنا ربنا فيهم رغبة على أموال المسلمين دي أموال المسلمين تحاسب عليها وربنا هيحسبك عليها ففي هذه الحالة سيكون شغوف جدا بالحفظ على أموال ويحرم أيضا إسراج القبور أي إضاءتها لما فيه من التشبه بالكفار وإضاءة الماج وبناء المساجد عليها الصلاة عندها أو إليها قول صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وتحرم إهانتها بالمشي عليها أو وطوها بالنعال أو الجلوس عليها وغير ذلك لحديث أبو رايرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر رواه مسلم ولنهي صلى الله عليه وسلم عن على القبور في الترمذي ويستحب عند الفراغ من الدفن الدعاء للميت لفعل صلى الله عليه وسلم فإنه كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل وأما قراءة الفاتحة أو شيء من القرآن عند القبر فإنه بدعة منكره لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام وقد قال صلى الله عليه وسلم من عامل عاملا ليس عليه أمرنا فورد المسألة الأخيرة التعزية حكمها وكيفيتها التعزية هي تسلية المصاب وتقويته على تحمل مصيبته فتذكر له الأدعية والأذكار الواردة في فضيلة الصبر والاحتساب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 وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع إليها فأخبرها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب حديث متفق عليه وهذا من أحسن الألفاظ الواردة في التعزية ومنبغي عند العزاء تجنب بعض الأمور التي انتشرت بين الناس وليس لها أصل في الشرع منها دي بقى بدع التعزية الاجتماع للتعزية في مكان خاص بجلب الكراسي والإضاءة والقراء اللي هي احنا بنسميه صوان أو شادر أو غير ذلك يجلب الناس ويقرأ ويدفع مبالغ طائلة أولى بها الأيتام الميت وأبناؤه فده ظلم فوق إن هو بدعة بظلم لابناء الميت من اللي بيعمل الكلام ده تلاقي إيه إخوة الميت أو أبو الميت وما بيعملوش من جيبه يعني ده بيروح يأخذ من مال الأيتام اللي هم أول بيع فهذا من البدع المنكرة وفيها ظلم سيحسب على هذا الميت ولا يعني بياكل أموال اليتامة ظلما فهذا سيصل نار كما ورد في الآية فده من أكل أموال اليتامة ظلما يعني هو يستفيد إيه الميت من هذا الصوان والشدر عايز تعمله أنت تعمله على حسابك بس برضو إن خرج من البدع إن خرج من البدع إنما هو للأسف الشديد هو بيؤخذ من أموال اليتامى التاني عمل الطعام خلال أيام العزاء من قبل أهل الميت يبقى من قبل أهل الميت ده شرط في البدع أما لو عمل من, من أقارب الميت أو جيران الميت فلا بأس لضيافة الواردين للعزاء لحديث جرير البجلي قال رضي الله عنه كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعه وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة إنما يعمل من أقارب الميت أو من جيران الميت أو غير ذلك إنما أهل الميت المبتلون بالمصيبة فلا يشتغل بذلك وبعض الناس بقى من المبالغة في المظاهر والإسراف بيعمل وليمة كأنه فرح وليما ويقول لك أنا بشتغل أنا فلان الفلان يعني إزاي الناس تيجي من صفر وما تلاقيش أكل ويجيب طباخين ويجيب هيصة وكل ذلك هو يعلم أنه لا يريد به إلا الدنيا فإن كان أكل لأهل الميت جيران الميت يعملوا أكل للضيوف ما فيش مشاكل حتى لو كثر الضيوف المشكلة يعني أنهما يجي يعزوا يمشوا حتى لو جئوا من صفر نعم لأهل الميت ولا الضيوف ما فيش مشاكل لأن هو هنا قال من قبل أهل الميت لضيافة الواردين تكرار التعزية فبعض الناس يذهب إلى أهل الميت أكثر من مرة ويعزيهم والقصد أن تكون التعزية مرة واحدة ليه؟, ليه لحتى لا يكرر الحزن على الميت ولكن إذا كان القصد من تكرارها التذكير والأمر بالصبر والرضا بقضاء الله وقدره فلا بأس وأما إذا كان تكرارها لغير هذا القصد فنا نبغي لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحكي. يعني مرة واحدة تعزية مرة واحدة فقط الجلوس للتعزية مسألة برضو مختلف فيها والراجح أنها لا بأس بها عند الحاجة جلوس للتعزية يعني إيه؟ يعني طبعا هو مش هيعمل شادر ولا سوان ولا حاجة والناس هتيجي تعزي في بيته طبعا البيوت الآن ضقيقة ما أماكن لاستقبال الناس فيجوز له أن يأتي ببعض الكراسي يضعها أمام البيت الناس تجلس تعزي وتجلس قدر الحاجة وتمشي إنها مش يعودوا يعني يرهقوا أهل الميت لا يعزي بقدر الحاجة أو كان في سحام ينتظر قليلا ويعزي ويمشي ويصبر أهل الميت بكلمات يصبروا بها ثم يمشي والسن أن يعمل أقرباء الميت وجيرانه لأهل الميت طعاما لقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم أمر يشغل يشغلهم أو أتاهم ما يشغلهم وأما البكاء والحزن على الميت فلا بأس به ويحصل في الغالب وهو الذي تميله الطبيعة دون تكلف فقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم حين مات وقال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا لكن لا يكون ذلك على وجه التسخط والجزع والتشكي ويحرم الندب والنياحة وضرب الخدود وشق الجيوب ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية كقوله يا ويلاه يا ثبورا وما أشبه ذلك طبعا التعداد يعدد محسن ميدا من النياحة يا بعلي يا اللي مش عارف ال يعني أحيانا آه بيبقى في مقطوعات مقطوعات ثبتة كده في التعدد مسجوعة وما أشبه ذلك والقول صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب قبل موتها وهي يا خلاص تعدد مش مشكلة <تصفيق> ايه النائحة اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها ثربال من قطران